صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد يقول الله يقول الله تبارك وتعالى الم يان لذينا امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون استبقى الله تبارك وتعالى صحوه قلوب عباده فخاطبهم الم ياني للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله ألم يأنِ للمعرضين أن يقبلوا ألم يأنِ للغارقين في الشهوات أن يتوبوا ألم يأنِ للغافلين عن الطاعات أن يستيقظوا إلى متى الغفلة أننسى يا عباد الله أننا إلى الله صائرون وأن إلى ربك المنتهى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله متى ستخشع القلوب ما قيمة الانتماء إلى الإسلام إذا لم تسلم القلوب لله وما قيمة ادعاء الإيمان إذا لم تخشع القلوب لذكر الله وما قيمة العبادة اذا لم يصحبها ذله من الروح وخشوع ان اعظم مصيبه يصاب بها المرء في هذه الدنيا هي قسوه القلب اي قيمه لهذه الاجساد اذا اصاب الارواح داء الهزال اخي المسلم هل سالت نفسك في يوم من الايام هل هي مصابة بهذا الداء ان الانسان اذا هزلت روحه صار كما وصفه الرب جل جلاله ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا اننا يا عباد الله يسمع احدنا سيره نبيه صلى الله عليه وسلم ويسمع سيره الرجال الذين عاشوا في القمم ثم يتمنى ان يكون مثلهم وهو مقتكل على سريره انها امنيات او ما علمنا يا عباد الله ان الله جل جلاله قد خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم وهو اكمل خلق عباده وتذللا وخشوعا وخضوعا فقال له يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا حتى قال له ان سنلقي عليك قولا ثقيلا القول الثقيل لا يطيق حمله الا ارباب القلوب المخبطه الخاشعه الذليله لله البعيده عن الكسل والهزال ان هذه الاجساد التي نعتني بها ونسعى من اجلها يكفيها لقيمات من الطعام فاين غذاء الارواح يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ان في القلب شعثا لا يلمه الا الاقبال على الله فاذا حرمت الروح غذائها اصابها التمزق والقلق والجنون فالى الذين يشتكون من الهزال الروحي وضعف الخشوع لرب العالمين الا سالوا انفسهم عن الغذاء هل اعتنوا بغذاء الروح كما اعتنوا بغذاء الاجساد ثم ايها الاخوه في الله كيف تصحى الروح من هزالها وصاحبها قد نغص حياته بادمان الذنوب نعم ادمان الذنوب فقد سال ابن القيم رحمه الله تعالى شيخه ابن تيميه رحمه الله عن سر قول الخارج من الحمام غفرانك لماذا يقول احدنا اذا خرج من الحمام غفرانك فقال رحمه الله تعالى مجيبا بما معناه ان منزله الذنوب من الروح بمنزله الفضلات من الجسد اذا احتبست فيه فلما عافاك الله من اذى الجسد فاسال الله عافيه الروح فما تحدثه القاذورات في الجسد من الالم والتنغيص وفقدان العبد رشدته شبيه بما تحدثه الذنوب في الروح فلا اطمئنان ولا سكينه ولا رشد ولا توفيق لو ان انسانا اصيب بذاء ومرض فلم يستطع ان يخرج هذه الفضلات اي حياه سيعيشها فما بالكم يا عباد الله بقلوب لم تخرج فضلاتها اللهم غفرانك يا رب ايها الاخوه المسلمون كيف يعرف العبد انه مصاب بهذا الداء ربما ظن احدنا ان الخطاب ليس موجها له انه يعرف ذلك يعرف انه مصاب بهذا الهزال يعرفه بقسوه يجدها في قلبه فالى الله المستكى ان قاس القلب لا يحس ان قلبه قد انقلب حجرا فلا يتاثر بترغيب الى الجنه ولا بترهيب من النار ولا يستشعر معيه الله ولا مراقبته ولا تزيده ايات الله الا قسوه ومن قسوه القلب ان صاحبه لا يرحم ضعيفا ولا يتالم ليتيم ولا لمظلوم وان قاس القلب تراه ضيق الصدر لا سيما من الطاعه اداء الواجب يا عباد الله عند قساه القلب اثقل من الجبال على قلوبهم ان احدهم تراه يتافه ويتضجر من غير سبب ولو اجتمعت له لذات الدنيا كلها لما ذهب عنه ذلك الضيق تجده يحترق بنار حسده اذا راى غيره اكثر منه نعما وتاكل الحسره قلبه اذا فاته شيء من الدنيا اما ان تفوته صلاه الفجر فكان شيئا لم يحدث وصدق الله تعالى اذ يقول ومن يرد ان يظله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء كثير من الذين ابتلووا بشرب, بشرب الخمر كثير من هؤلاء من الذين يشربون الخمره ونحوها من المسكرات والمخدرات هؤلاء يلتمسون كل وسيله لينسوا انفسهم لان ارواحهم تتمزق انها لحظات شروق سرعان ما يعاودهم الضيق وصراخ الروح وطلبها لغذائها الذي حرمت منه لقد حرم الطمئنينه الذين امنوا وطمئنت قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب ان قاس القلب يضيق بالطاعه ويانس بالمعصيه يقول الامام مالك رحمه الله مثل المؤمن في المسجد كمثل السمكه في الماء ومثل المنافق في المسجد كمثل العصفور في قفص فتشبه يا عبد الله اما ان تتشبه بالمؤمن او يكون نصيبك من التشبه بذلك المنافق اعاذنا الله واياكم من ذلك ومن صفات قاسي القلب انه اذا فتح كتاب الله ليقرا فيه جاهل في قلبه ان في قراءه القران ثقلا وضيقا وعدم فائده وان هناك امورا اهم ينبغي الاستعجال في قضائها ولكن ان يجلس الساعات الطويله في مجالس اللغو ومشاهده الحرام او لعب الورق ومتابعه الكره هذا لا يجد فيه اي مضيعه للوقت بل انه المتعه انه العقل اما يخشى صاحب هذا القلب من ان يشابه من قال الله عنهم واذا ذكر الله وحده اسم عزته قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون ومن علامات القلب القاس والروح الهزيله ان هذا المريض لا يمد يده بالدعاء الى ربه والسؤال الى رب السماوات والارض واذا سال سرعان ما يقبض يديه والدعاء هو العباده قال ربكم ادعوني استجب لكم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرا ايها الاخوه في الله يقول صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم اللهم إنا نسألك قلوبا خاشعه قلوبا مخبته وعملا صالحا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه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 يسير والله لمن جد وصدق مع ربه فان الله يريد التوبه لعباده والله يريد ان يتوب عليكم والله يريد ان يتوب عليكم وفي الحديث القدسي يقول ربنا جل جلاله من تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا ومن تقرب الي ذراعا تقربت منه باعا ومن اتاني يمشي اتيته هروله فما ارحمك يا الله وما احلمك على الخلق فاستعن بالله اخي المسلم وابدا بالدعاء فمن هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم دبر كل صلاه ان يقول ثلاثه مرات اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ثم علم رحمنا الله واياك انه لا بد من الصبر والمجاهده الصبر على طاعه الله يا عباد الله من اشرف انواع الصبر اعظم من الصبر على الاقدار الصبر على طاعه الله اخص صفات الانبياء عليهم السلام انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رضا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والمجاهده ثمرتها سريعه انه الفتح الالهي على العبد من الله حتى ليسهل له كل طاعه و حبب له كل عمل صالح والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين, المحسنين عباد الله اذا اردنا ايضا ان نعالج هذا الهزال فعلينا بالتدرج ان الارواح كما اعتادت المعصيه شيئا فشيئا حتى ادمنت المعاصي والذنوب فلنعودها على الطاعات شيئا فشيئا وهذا سر قوله صلى الله عليه وسلم احب الاعمال الى الله ادومها وانقل وعليك يا عبد الله بالجليس الصالح فانه يسوقك احيانا ولو بالاحراج ولو بالمجامله في البدايه سيسوقك هذا الجليس الصالح باذن الله الى جنه عرضها السماوات والارض واخيرا لا بد ايها الاخوه الا يغيب ذكر الموت عن اعيننا فنحن نعلم ان الموت ياتي على الرضيع كما ياتي الشاب القوي كما ياتي الشيخ الفاني ايهما اصبع الله اعلم لكل اجر كتاب ثم تفكر يا عبد الله ثم تفكر يا عبد الله في هذا الجسد الذي يفنى كم انفقت لراحته ولذته اليست الروح اولى وهي المعول عليها ان الانسان يدخل الجنه او النار بروحه لا بجسده يا خادمه الجسم يا خادمه الجسم كم تسعى لخدمته اقبل اتطلب الربح فيما فيه خسران يا خادمه الجسم كم تسعى لخدمته اتطلب الربح فيما فيه خسران اقبل على النفس واستكمل فضائلها فانت بالروح لا بالجسم انسانه اللهم اعننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم انا نسالك قلوبا مخدته خاشعه يا رب العالمين اللهم ارزقنا الخشوع اللهم ارزقنا الخشوع لك اللهم ارزقنا الخشوع لك ربنا اتنا في الدنيا حسنه الاخره حسنه وقناع عذاب النار اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر سائر اعداء الدين اللهم انصر اخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصر اخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم انصر اخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم, كل مكان. اللهم, كل مكان. اللهم عليك باليهود والنصارى ومن شايعهم يا رب العالمين اللهم عليك بالمنافقين اللهم عليك بالمنافقين والمفسدين في الارض يا رب العالمين اللهم آمنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا ربنا وغلمنا انفسنا وان لم تنصر لنا وترحمنا لنتونن من الخاسرين اللهم وات نصوصنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوم وتفرقنا تفرقا معصوما ولا تجعل منا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا محروم اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين